يَوْمَ يُ فَقُ فيِي الصّور وَنَحشر المجرمِينَ يَمَئِذٍ زُرق ييتَخافَتُونَ بَيْنَهُم إللاا بِتمُ إِللاا عَشْر نَحْنُ علَمُ بِماَا يَقولُول نَائِذ يَقولُول أَمثَلُهُم طرَيقةً إللاا بِتمُ إِللاا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 وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ الظُّلْمَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا